ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحمة فكسون العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وأنزلنا من الثماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناد لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حذب بما لديهم فرهون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به ثامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ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 قُل رَبِّ إِنَّ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِي كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 قال اخثأوا فيها ولا تكلمون كَانَ كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صدروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين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 وَقِرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ